بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين أما بعد مؤسسة الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذه السلسلة العثرة والتي هي عنوان حقوق يجب أن تعرف لفضيلة الشيخ محمد حسان والآن مع المادة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 وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للقمة فكشف الله به الغم وجهاد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فالله مجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته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 أحبتي في الله حقوق يجب أن تعرف سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة ألا وهو داء الانفصام المكد بين المنهج المنير والواقع المؤلم المرير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 وَأَنْ تُرَدِّدَ الْأُمَّةُ مَعَ السَّابِقِينَ الصَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ قَوْلَتَهُمُ الخالده. سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ونحن اليوم على موعد مع اللقاء الثاني عشر من لقاءات هذه السلسلة الكريمة وكنت قد تحدثت في آخر لقاءات هذه السلسلة عن حق الزوج وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن حق الزوجة وكعادة حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا فسوف ينطغم حديثي مع حضراتكم في الحقوق التالية للزوجة المسلمة أولا العون على طاعة الله عز وجل ثانيا حسن الخلق وإحسان العشرة ثالثا الإنفاق وعدم البخل رابعا حق الفراش خامسا الغيرة المحمودة سابسا اكرام أهل الزوجة وأخيراً تحمل مسؤولية التربية أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الوقت لأعرج على هذه الحقوق كلها إنه على كل شيء قدير أيها الأحبة الكرام أعيرون القلوب والأسماع فإن الموضوع من الأهمية والخطورة بمكان وأنا أثق كل الثقة أن جميع بيوت المسلمين في أمثل حاجة إليه أولاً العون على طاعة الله أيها المسلمون إن الإسلام العظيم يقيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من المشاعر النبيلة الراقية الرقيقة الطاهرة النظيفة التي تنبني على السكن النفسي والبدني والمودة والرحمة قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فالزواج آية ربانية وسنة نبوية وضرورة إنسانية وضرورة اجتماعية ومن ثم فبيت الزوجية مملكة إيمانية، الزوج هو ملكها الأول وربانها والمسير لشؤونها وأمورها بما جعل الله له من قوامة. فهو المسؤول الأول عن هذه المملكة في الدنيا والآخرة أما الزوشة فهي ملكة هذه المملكة بلا نزاع تربعت على عرش العفة والمروءة والفضل والحياء وذلك بما جعل الله لها في الإسلام من مكانه وما أعطاها من حقوق لو عرفتها كل مسلمة على ظهر الأرض ما رفعت رأسها من فوق التراب شكرا لله أن جعلها من أمّ سيد الخلق محمد بن عبد الله ولا أغلقت أذنيها أمام هذه الكلمات الحقيرة التي لا تظلها الخضراء. والتي هي أوسع من أن تتسع لها الغبراء من أولئك الذين يدعون أن المرأة المسلمة قد ظلمت في الإسلام لو عرفت المسلمة حقوقها ووقفت على مكانتها لسعدت سعادة غامرة أنها من خير أمة أخرجت الناس يا ذرة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 من من تقف القطة حمالة الحطم فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب سليه من أنا من أهل لمن نسب للغرب أم أنا للإسلام والعرب لمن ولائي لمن حبي لمن عمل لله أم لدعاءات الاسم والكذب هما سبيلان يا أختاه ما لهما مثال فكسب خيرا أو اكتسب سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغبي نور من الله لم يحجب ولم يغبي فما أسعد المسلمة بهذا الإسلام وما أكرمها بهذه الحقوق الكبيرة. التي كفلها لها دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأول هذه الحقوق للزوجة المسلمة على الزوج المسلم أن يكون الزوج المسلم عونا لها على طاعة ربها جل جلاله فأنا أقسم بالله من فوق منبر رسول الله أن سر الضنك الذي تحياه الآن كثير من البيوت المسلمة هو البعد عن طاعة الله جل وعلا بيوت لا تسمع فيها القرآن بيوت لا تسمع فيها إلا مزمار الشيطان بيوت قلما تجد فيها زوجا يحافظ على الصلاة ويقمر امرأته بالمحافظة على الصلاة فهو يقيم الدنيا ولا يقعدها إن تأخرت المرأة في إعداد طعامه ولا يفكر أن يسأل امرأته هل صلت فرض الله أم لا ما جلس الزوج مرة مع امرأته ليفتح كتاب الله جل وعلا ليقرأ سويا كلمات كريمة من آيات ربه جل وعلا ترى كثيرا من الأزواج لا يفكر البتة في أن يأمر امر امرأته من الشرعي وإنما تراه فقورا سعيداً إذا خرجت معه امرأته بثياب متبرجة عالية بل وربما تزداد سعادته لدياته إن رأى الرجال ينظرون إلى امرأته نظرة إعجاب فيرجع إلى امرأته وهو ينظر إليها نظرة مدسمة ويقول لها أرأيتي أرأيتي لقد رأيت أعين الرجال وكأنها تريد أن تأكل منك شيئاً أو أن تلتفمك اتهاماً بياساً أين العون على قاعة الله؟ فأول حق لمرأتك أن تعينها على قاعة ربها بكل أسف نحن نبحث عن الغاية التي خلق كل شيء حولنا من أجلها. لماذا خلقت الشمس لماذا خلقت القمر لماذا خلقت الأرض لماذا خلقت الشيطان لماذا لماذا لماذا ونسأل وننسى أن نسأل عن الغاية التي من أجلها خلقنا نحن الزواج ليس لمجرد المتعة الرخيصة كلا وبنت الزوجية ليس مرتعا للطعام والشراب ونوم الزوجة كلا بل إن بيت الزوجية وسيلة لغاية بل إنك تنشئ أسرة مسلمة لغاية تلك الأسرة هي القلعة الأولى من قلاع الإسلام تلك الأسرة هي اللبنة الأولى في صرح الدولة الإسلامية فإن كان كثير من الأزواج يدخل بيته ليأكل ويشرب ويستمتع بمرأته فحس هذا خائم ما أدى حق الله وما أدى حق مرأة لسيما إن رأ لا تعرف شيئا عن دينها بل وربما لو طلبت منهم رأته أن تخرج لبيت من بيوت الله لتسمع عن الله وعن رسول الله منعها لماذا لماذا تمنع المرأة إن خرجت لبيت الله لتتعلم أركان وأصول الدين لسيما وأنت مقصر في تعليمها أركان وأصول الدين فأول حق للزوجة علينا على الأزواج أن يكون الزوج عونا للزوجة على طاعة الله. أتألم غاية الألم حينما تتصل علي إمرأة مسلمة أو ترسل إلي رسالة لتقول بأن زوجها يمنعها من الحجاب. أعوذ بالله أي رجولة هذا تمنع امراتك من الحجاب أو تتصل علي أخرى لتقول إن زوجي مصر على أن يذهب الأولاد إلى المصير لماذا؟ تصر الزوجة على أن تربي أولادها وبناتها تربية طيبة على القرآن والسنة على الفضيلة والشرف فيقول لها زوجها دعيك من هذا التخلف هذا تأخر وتطرف ورجعية نريد أن يتحرر الأولاد نريد لهم أن يتربوا على المسلسلات والأفلال والتلفاز بب يقول زوج ورب الكعبة حينما ذكر لماذا أتيت بالدش فوق صطح دارك أما اتفيت بالخبث الذي يبثه التلفاز كل صباح ومساء فأتيت بالدش لتفتح النار على بيتك وزوجتك وأولادك فيرد الزوج المتمثل بهذه الكلمات ويقول أريد أن يتعلم بناتي كل شيء وأن يقتنعن بكل شيء فكر منحرف وفهم مقلوب وموازين مختلة ماذا تصنع لو شفف النار في بيتك نار المعاصي نار الذنوب إننا يا إخوة نستمتع في كثير من بيوت المسلمين الآن نستمتع بأفلام الزنا يجلس الرجل ليستمتع طوال الليل بالزنا كيف تنصر أمة بهذه الحالة كيف يمكن لأمة تقضي الليل مع الزنا والزوال والداعين والداعرات تتصل علي زوجة من محافظة أخرى والله وهي تبكي وتقول فقدت نفسي وفقدت زوجي وفقدت أولادي لماذا؟ تقول من يوم أن تلي بيتنا بهذا الدش الملعون لم أعد حوى زوجي فهو يقضي الليل كله أمام هذا الدش وتركني وترك الأولاد وترك البيت أين العون؟ روى أبو داوود وابن مأجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلها وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء أين هذا الزوج؟ أين هذا الزوج؟ وقد تكلمت قبل ذلك عن حقك أنت أيها الزوج، وأتحدث اليوم عن حق عن حق أخت المسلمة، حق الزوج. أين هذا الزوج الذي ألقى مرأته قبل أن ينزل للصلاة الفجر لتدرك الوث أو لتصلي الفجر؟ فإن عاد فوجدها ما إما باق صدره وتألم فؤاده. قوم للصلاة بعد. أن ذكرها مرارا وتكرارا وأأمر أهلك بالصلاة وصبر عليها فأنا أرى أن أول حق للزوجة المسلمة على زوجها المسلم أن يكون زوجها عونا لها على طاعة ربها وإلا فورد بالكعبة ستتعلق بك مراة كل ما أمرتها بالصلاة. ستتعلق ذك زوجتك التي خرجت متبرجة ستتعلق ذك زوجتك التي ما جلست معها لتقرئها القرآن ستتعلق برقبتك يوم القيامة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وكلكم راعٍ ومسؤول كلكم راعٍ ومسؤول عن رئيته ثم قال والرجل راعٍ ومسؤول عن رئيته سيقول لي كثير من أحبابنا الكرام من الأزواج سمحك الله يهرجني يا أخي أنا لا أحسن أن أقرأ أنا القرآن ولا أحسن أن أذكر زوجتي بقال الله قال رسول الله أقول لك هيا مرحبا بك أنت ومرأة في بيوت الله لتتعلم سويا عن الله وعن رسول الله من أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي الذين قلون قال الرب العلي قال الحبيب النبي تانية حسن الخلق وإحسان العشرة أيها الأحبة حسن الخلق بلسم يداوي كل الجراح بلسم يداوي كل الجراح ودواء يستل كل داء بإذن رب الأرض والسماء ولم وصاحب الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء ويقول صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن حبان من حديث عائشة إن المؤمنة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ويقول صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والتربيدي من بالحديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وعن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرش حسن الخلق قد يكون الزوج حسن الأخلاق بين إخوانه وزملائه في الوظيفة أو خارج البيت لكنه إن دخل بيته عبس بوجه وتكلم بالقطارة تتسول امرأته منه الكلمة الطيبة وتستجدي منه البسمة الحانية فإن ابتسم لها الزوج ابتسمت لها الدنيا وإن تكلم معها كلمة رقراقة سعدت سعادة غامرة لماذا؟ لأنه غليظ القلب شديد الجفاء لا يجد إلا السب واللح والطعن بل والقل بل والغنز بل والنمس هل هذه حياة؟ كيف تضيط مسلمة مثل هذه الحياة؟ هذا زوج ظالم لنفسه ولمرأته ومخالف لأمر ربه وأمر نبيه قال تعالى وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال تعالى فَإِنْ سَاكُمْ وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الحديث جابر بن عبد الله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك لماذا يضرب أحدنا الباب برجله ثم يدخل ولا يلقي السلام سأقول لزوجي يا أخي أنا غاضب منها كيف ألق السلام وأنا غاضب على زوجتي؟ حتى وإن كنت ماضبا منها فيجب عليك أن تلقي السلام لأن رسول الله هو الذي أمرك بذلك يا بني إذا دخلت فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك جرب أمر النبي والله مهما كان حجم الغضب إن دخلت حتى ولو خرجت للصلاة وعدت إلى الدار فطرقت الباب نعم من السنة ثم قلت السلام عليكم ورحمة الله هذا حق الله وهذا أمر أوجده عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيذوب الجليد قد لا يذوب مع أول سلام ولا مع السلام الثاني بل وربما مع السلام الثالث لكنك تنفذ أمراً أمرك به حبيبك صلى الله عليه وسلم. من منا من الأزواج لا يقدر إن دخل بيته أن يلقى مرأته بوجه الطليق؟ أنا أعتقد اعتقادا جازما بأن الزوجة المسلمة نهر من العطاء والحنان، ولكنها تحتاج أو ولكن هذا النهر يحتاج إلى غواص ماهر ذكي. ليستخرج من أعماقه كنوزه وجواهره ولا ودرره بالكلمة الطيبة فالكلمة الطيبة صدقة قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة وأولى الناس بالكلمة الطيبة هي زوجتك هي امرأتك بل ربما تقيم الكلمة الطيبة امرأتك من فراش المرض لتخدمك بالكلمة الطيبة إنه السحر الحلال الكلام الطيب إنه السحر الحلال الذي تأثر به قلب الزوجة فحسن الخلق وإحسان العشرة من أوكب وأعظم حقوق الزوجة على زوجها لا أريد أن أطيل في كل حق وإلا فوالله إن كل حق يحتاج إلى لقاء الحق الثالث من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق وعدم البخل قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض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 من أوكب حقوق الزوجة على زوجها أنفق وستعجب أخي الزوج إذا علمت أن صدقتك ونفقتك أن نفقتك على زوجتك مع أنها واجبة إلا أنك تؤجر عليها من الله جل وعلا مع أنها واجبة عليك وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدريد أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة على أهله يحتسبها فهي له صدقة فهي له صدقة فنفقتك على امرأتك على زوجتك على أولادك ان صححت النية فهي صدقة لك عند رب البرية جل جلاله وأود أن أحذر كل زوج من البخ. فالبخل لا يجعل له مكانة في قلب امرأته ولو كان من من يقف الرجال بين يديه فأنفق على امرأته بلا إصراف ولا تقدير بلا إثراط ولا تفريط قال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً الحق الرابع حق الفراش من أوكد حقوق الزوجة على زوجها أن يجامعها لا حرج في ذلك لا حرج أن أقول كلمة قالها من كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا تدعي الحياء الباهت والورع الكاذب وتقول كان من الواجب على الشيخ أن يصرح بمثل هذه الكلمات على المنبأ فإن النساء يحضرن معنا ورع باهت وحياء مدعى فلسنا أشد حياء من المصطفى فإذا قال المصطفى قولة فنحن نرفع رؤوسنا لتعانق رؤوسنا كواكب الجوزاء ونحن نردد ما ردده حبيب رب الأرض والسماء أقول من أوكب حقوق الزوجة على زوجها أن يجامعها قال ابن حزم فرض على الزوج فرض لسيما ونحن نعيش الآن زمان الفن فقد يهزر الرجل مرأته أياما وشهور بلا عذر بلا عذر من مرض أو غيره يقول ابن حزم فرض على الرجل أن يجامع مرأته في كل طهر مرة على الأقل إن كان يقدر على ذلك وإلا كان عاصياً لله تعالى لقول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرته الله أمر للقرآن وجمائه فإذا تطهرن أي من الحيظ فأتوهن من حيث أمرته الله فأخذ ابن حزم من هذه الآية أنه فرض على الزوج أن يجامع امرأته في كل طهر مرة على الأقل. ومنهم من قال بغير ذلك. لكن الذي أود أن أؤكد عليه بلمسات حامية طاهرة أن اللقاء بين الرجل ومرأته في الفراش ما هو إلا خلوه في لحظات كريمة طاهرة. شريفة طيبة إن تم هذا اللقاء في ظلال الهدي النبوي الكريم كان من أعظم أسباب تعميق المودة والرحمة وكان سببا رئيسيا من أسباب إذابة الجليد والبرود الذي ينتاب الحياة الزوجية من الآن لآخر سيما انطبق طبق الزوج آداب النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء. مع امرأته فشتان شتان بين زوج مسلم ذكي تحب زوجته مثل هذه اللحوارت بل وتستعد لها بل وتنتظرها وبين زوج آخر تبغض زوجته مثل هذا اللقاء بغضا شديدا لرائحة فم زوجها الكريهة فهو يقبل عليها بعد الدخان ليجامعها أو ليقبلها دون أن ينظف أو أن يطهر فمه وربما تضجب المرأة مثل هذا اللقاء لرائحة عرق الزوج الكريهة المنفرة لا حاج أن نصرح بمثل هذا قال ابن عباس رضوان الله عليه في قوله تعالى وَلَهُنَّ مثل الذي عَلَيْهِمَّ بالمعروف قال إني لا أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لزوجتي. أنت لا تقبل أبداً أن تقبل زوجتك عليك في اللقاء دون أن تتزين ودون أن تطيب ودون أن تتطهر بالماء. فواجب عليك أن تقبل على مرأتك كذلك بعد أن تطيب فمك وبعد أن تطيب يخت. والعطر يا إخوة من ألطف وسائل المخابرة بين الرجل وامرأته تطيب وأجمل الطيب الماء من لن يجد عطرا فأطيب الطيب هو الماء اغتسل واستعمل الفرشاة قبل أن تجامع مرأتك في الحلال الطيب لتسعد مرأتك بهذا اللقاء وأيضا هناك امرأة تبغض هذا اللقاء بغضاً. لأن زوجها يقع عليها بدون مقدمات فتظن المرأة أنها مقبلة على جولة من جولات المصارعة القرة تستغيث الله عز وجل أن تكسر عظامها أو أن لا تحبس أنفاسها ما لهذا كان اللقاء أبدا فاللقاء أنس اللقاء ود اللقاء إذابة للبرود والجليد الذي يتراكم من آمن لآخر على بيوتنا وعلى أسرنا المسلمة ومن الآذاب العظمة التي يجب على كل زوج أن يتأدب بها أن يحفظ أسرار فراش امرأته يحرم عليك ثم يحرم عليك أن تجلس بين زملائك في الوظيفة أو في المكتب أو على المقهى لتفشي سر فراش امراتك حرام ثم حرام ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس إن من شر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى مرأته وتفضي إليه مرأته ثم يكشف أحدهما سر صاحبه هذا من أشر الخلق عند الله يوم القيامة فاحفظ أسرار راشك فضلاً عن أسرار امرأتك فضلاً عن أسرار امرأتك كلها لا تبح بسر فالبيوت أسرار والبيوت عورات فكما ذكرت الزوجات المسلمة أن تكون وفية كريمة بحفظ أسرار الزوج حتى ولو وقع الطلاق حتى ولو وقع الفصال فلتسطر المرأة أسرار زوجها ولتحفظ المرأة كرامة زوجها فواجب على الزوج أن يحفظ أسرار امرأته حتى في وقت الغضب لا ينفعل بكلمات ربما يندم عليها بعد ذلك أشد الندم ولا يهتك سطر بيته وما أجمل وأرق وأحلى أن أذكر بموقف لرجل ولزوج عاقل أراد أن يطلق امرأته فذهب إليه بعض المقربين منه وقالوا لماذا تطلقها ما الذي يريبك منها فقال العاقل لا يهتك سطر بيته العاقل لا يهتك سطر بيته فاستحيى القول. فلما طلقها ذهبوا إليه وقالوا طلقتها لماذا طلقتها فقال مالي لي غيري مالي والامرأة غيري أصبحت أجنبية عني فلماذا الغيبة لماذا أجرحها لماذا فحق الفراش من حقوق الزوجة على زوجها خامسا الغيرة المحمود لا يدخل الجنة ديوث قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق والدي والديوث والدي ورجلة النساء أي المرأة المترجلة المعلمة تلك امرأة إن لم تترك إلى الكبير المتعال فرائحة الجنة عليها حرام لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال فالديوس هو الذي يقر الخبث لأهله لا تجري دماغ الغيرة في عروقه بل هو ينام على سريره وامرأته في الصباح الباكر قبل أن تخرج للوظيفة تقف أمام المرآة ساعة كاملة تضع المكياج الكامل وتلبس أجمل وأحلى وأرق ما عندها من الثياف وتضع أعصف البرهانات والعطور والزوج ناري ينظر إليها نظرة إعجاب خب وخلف ومرض في القلب كيف تقبل يا رجل أنا لا أخاطبك وأقول كيف تقبل يا مسلم فضلا عن يا مؤمن فضلا عن يا محسن إنما أقول يا رجل يا رجل كيف تقبل يا رجل أن تخرج مرأتك بهذه الصورة كيف أقسم برب الكعبة ستسأل عن كل مرة خرجت فيها مرأتك بهذه الصورة المزرعة التي لا ترضي ربا ولم يشرعها نبي كيف؟ هذه هي الدياثة وهذه سبب من أسباب حرمان الرجل من الجنة الرجل الذي يقر الخبث في أهله يترك امرأته تظهر شعرها وصدرها وعطرها ويراها بعينه تضاحك الرجال الأجانب وتمازح هذا ولا ترد يد هذا وهو صامت بارد القلب بارد المشاعر بارد الأحاسيس أين الرجولة أين الرجولة تفضل على الإسلام قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند حسن من حديث جابر بن عنبره رضي الله عنه إن من الغيرة ما يحبها الله وإن من الغيرة ما يبغضه الله أما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في فيريبة وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة هذا هو المقياس الشرعي الدقيق المنضبط ما معنى ذلك الغيرة فيريبة هي الغيرة التي يحبها الله ويرضاها تلك الغيرة التي لها من الأسباب الواضحة البيينة ما يعطي الحق للرجل أن يغارع لمرأته فهو يراها تتزين لغيره فإن دخل البلد جالسته بثياب المطبخ وقد عطرتها أنفاس الثوم والبصل فإذا ما أرادت أن تقابل رجالا من الأجانب تزينت وتعطرت وسرحت شعراء وأظهرتهم فلو غار الرجل على مرأته فهذه غيرة محمودة يحبها الله ورسول أما الغيرة المذنوبة فهي الغيرة في غير ريدة امرأة خاضلة منتقبة طاهرة شريفة عفيفة أبي كريمة ثم يزعم الرجل الغيرة في غير مواطن الغيرة فتلك غيرة تفسد البيوت وتكدر صفو الحياة الزوجية ولا مقام لها هنا يبغضها الله تبارك وتعالى ولن يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم أما الحق السادس بإيجاز شديد فهو اكرام أهل الزوجة ذكرت هناك في حق الزوج أنه واجب على الزوجة أن تبالغ في اكرام أهل الزوج وأنا أخاطبك اليوم أيها الزوج الفاضل بأن من حق امرأتك عليك أن تبالغ في إكرام أهلها على قدر استطاعتك لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاه لو غضبت من امرأتك ولو غضبت من أهل امرأتك وضاق صدرك بهم تماماً وضغف بهم ضرعاً فليس من حقك أن تمنع امرأتك عن أن تذهب لأهلها لا تذهب أنت ربما تكون معذورا لكن لا تمنع امرأك فهذا من اكرامك لأهلها أما إن أتوك دارك فأكرمهم إن لم تقدر بالنفقة إن كنت فقيرا فبالكلمة الطيبة فبالابتسامة العريضة لا تكن عابس الوجه فأنت تغضب أشد الغضب إن جاءت أمك أو جاء أبوك أو جاء أحد أقاربك في وجودك وقصرت امرأتك في خدمة أهلك تغضب أشد الغضب قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأقرب الناس إليك هي امرأتك فكما ترغب في أن تكرم امرأتك أهلك فاحرص على أن تكرم امرأتك بإكرامك لأهلها على قدر قدرتك واستطاعتك صلى الله على محمد ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت ما غرت على أحد من النساء قط مثل ما غرت من خديجة ما شعرت عائشة بالغيرة إلا من خديجة رضوان الله على خديجة وعائشة تقول وما رأيتها قط ما رأت عائشة خديجة لضوان الله عليهما أبداً ليه؟ إذن لماذا الغيرة؟ تقول من كثرة ما كان النبي يذكرها ثم تقول وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاه ويقطعها أعضاء ثم يوزعها في صدائق أي في أصدقاء خديجة مش, في مش عند أهلها لا؟ عند صديقتها عند أصدقائها، في صدائق خديجة يقسم اللحم على من كانت تحبه خديجة رضوان الله عليها. هذا هو الكرم، وهذا هو الوفاء، وما أحلى الوفاء، وما أجمل الوفاء في عالم وزمان نظر فيه الوفاء. أيها الأحبة، بقينا نتحدث عن حق كبير آخر أرجعته. ليكون آخر الحقوق ألا وهو تحمل مسؤولية الطبيعة أرجئ الحديث عنه إلى ما بعد جلسة الاستراحة وأقول قول هذا وأستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسل وزي وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أما الحق الأخير من حقوق الزوجة على زوجها أن يتحمل الزوج مع امرأته مسؤولية طرفية الأولاد فإن كثيرا من الأزواج أعلم أنه قد انشغل بالعمل وأعلم أن الظروف الاقتصادية الطاحنة التي نحياها الآن قد شغلت كثيرا من الأزواج عن الزوجات والأولاد والبيوت لكن الذي أعيبه أن يرجع الرجل بعد وظيفته أو بعد عمله فإن وجد رمقا من الوقت قتل هذا الرمق قتلا بالجلوس أمام المباريات تارة أو أمام الأفلام أخرى أو أمام المسلسلات والمصلحيات تارة ثالثة هذا هو الذي أعيب عليه أيها الأخ الكريم أيها الزوج الفاضل اسمع مني هذه الكلمات وتدبرها بالله عليه أقول إن وجوده إن وجوده الرجل في بيته وجلوسه بين أولاده فيه ولو كان صامتا لا يتكلم إن جلوس الرجل في بيته بين أولاده إلى جوار امرأته وأولاده ولو كان الزوج صامتاً لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه فكيف لو تكلم فذكر بالله وذكر برسول الله واستمع مشاكل الأولاد واستمع إلى ابنته واستمع إلى ولده وفتح قلبه لأولاده ولزوجته لتشكو له الزوجة من هذا الولد أو من هذه البنت ليتفق سوياً على حل المشكلات فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنه مما يدم القلب أن استقالة تربوية جماعية قد وقعت الآن في كثير من بيوت المسلمين. كيف؟ قلت لحضراتكم قبل ذلك ما تقولون في زوج عاد إلى بيته وسحب ورقة بيضاء كبيرة؟ وكتب فيها هذه الكلمات زوجة الفاضلة سلام الله عليك وبعد فإني أقدم لك اليوم استقالتي من تربية الأولاد سيتهم حتما بالجنون والتقصير مع أن نظرة فاحصة مدققة لكثير من بيوت المسلمين تؤكد لنا أن استقالة بهذا الشكل قد وقعت في كثير من البيوت فاستقال كثير من الأزواج والآباء التربوية استقال من تربية زوجته والنصر لها وتعليمها وتذكيرها وبالتالي استقال من تربيته لأولاده فظن أن التربية هي المسؤولية الأولى والأخيرة للزوجة وتخلى عن هذه الأمانة الكبيرة تماما. ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا إن اليتيم هو الذي ترى له أم تخلت أو أبا مشغولا أيها الأحبة الكرام هذه عجالة عجالة في حقوق الزوجة على زوجها وإلا فورب الكعبة لا زال هناك الكثير والكثير اللهم أسأل أن يعيننا جميعا على آداء هذه الحقوق لزوجاتنا والوفاء بها إن هو ذلك والقادر عليه اللهم صبر نساءنا وبناتنا اللهم صبر نساءنا وبناتنا اللهم صبر نساءنا, نساءنا وبناتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريةنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صرنا ولا تفضحنا وأكلنا ولا تهمنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ثنبت إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا قاطعا إلا زدته وتبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقن من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيدا ولا محروما اللهم اهدنا واهدنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم منصر إخواننا في الشيشات اللهم منصر إخواننا في الشيات اللهم, اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك وانبط على قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ شنوخهم ورجالهم ونساءهم وبناتهم وأطفالهم بقدرتك وعظمتك يا رب العالمين اللهم شكت شمل الروس الملحدين اللهم شكت شمل الروس الملعونين اللهم شكت شمل الروس الملعونين. اللهم اقلف الرعب في قلوبهم واقمص على أسلحتهم وقلوبهم وأموالهم وألن فيه يوماً لقدرتك وعظمتك كيوم عادل وتموت لقدرتك يا أرحم الراحمين اللهم مش صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين اللهم إني أسألك أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما وطن وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الكرام هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعود من الله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأمساه ولا أنسى أن ذكرت بالحق الذي عليكم لله تعالى لهذا المسجد الطيب المبارك أسأوا الله أن يجعل نفقتكم في ميزان حسناتكم يوم لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وختاما تقبلت حياتي إخوانكم في مؤسسة الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته